بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إن نَكَلَ رَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ إِذْ تَقَذُّو أَيْمَانَ وَمْجْنَةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن أنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطب على قلوبهم، فطب على قلوبهم فهو لا يفهم. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْمُعْدُونَ فَاحْذَرْهُمْ أولئك هم الله أن لا يفقهم وإذا قيل لهم تعالوا يستو في لكم رسول الله لو ورؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون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 وَنِاللَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقُهُنَّ يَقُولُونَ لَأَيُّ الرَّجَعْنَا إلَى الْمَدِينَةِ لَا يُخْرِجَنَ الْأَعْزُ مِنْهَا الْأَذَل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 ما رزقناكم من قبل أيت أحدكم الموت فيقول ربنا أخرتني فيقول ربنا أخرتني إلى أجن قريب